أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ İnna ce'alnâ se'nâkihim ov lâ lem sehye ilal ezqâni fehum nuqmuhud ve min deyni eydihim دًا وَمَن خَنَفَهُمْ سَدًّا İnna tanzir man ittaba zik ونحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام. وَقَالُوا لَهُمْ مَثَلًا أصحاب الْقَرْيَةِ إِذْ جاء أهل إِذْ أَرْسَلْنَا إليهم زبوهما فعزنا بثالثٍ فقالوا إن إليكم مرسلٌ بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِن أَنْتَ إِلَّا تَكْذِبُ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا İleyimler mor salud. Vama inna لَإِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِثُونَ وجاء Amin. Aquc al Medinete, Rjuluy. Ysga. Yalay. Qurme. Itbgu al Rrselin. Itbgu ma la. Ysakun. Ajran. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضد لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين ان امنت بربكم فاسمعوا قيل ادقوا للجنه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين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 فَأَيَّةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وجعلنا فيها جنات وَيْلٌ لِّلْأَعْنَابِ وَسَجَّلْنَاهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَكُونُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِم أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَّهُمْ الليل. نسلخ منه النهار فإذا هم نظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر غلى الليل سابق النهار فكلّتي فلكي يسبحون، وآية لهم أن حملنا زرّيتهم في الفلك المشحون، وقال قنا لهم من لَهُمْ مَا يَرْكَبُونَ وَإِنْ شَأْنُ غَيْرِهِمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ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 قَيِّمُونَ فَلَا يَسْتَقِيعُونَ تَصْيِتًا وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ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 إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجههم في ظلال على الأراك متكئون. Lهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُلٌ مُّبِينٌ وَأَنْ يَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ ستقيم ولقد أظلمكم جبال كثيرة أَفَلَمْ تَكُونُ تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمَ sen mulletti kon أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء قُمْسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقَ الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ وَلَهُ نَشَاءُ لَمَّا سَخَّنَّاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَسْتَطَاعُوا مَضْجَعًا وَلَا يرجعون وَمَنْ عَنِ الرَّهْنِ نَكِسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ير من كان حيا و يحق القول على الكافرين أ ولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعمًا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 افلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهه لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم فلا يحذنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من لَقَفَتَ إِن فَإِذَا هُوَ خَاقِمُ النَّبِيِّنَ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ Qul yuhyye her الذي أنşأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا O, olsun ki, kudretli olanlarla kudretli olanın أَن bir ayrım vardır. O, kudretli olanın kudretli شیئاً ای یقول له فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء ترجع صدق الله العظيم